رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان فمن شهد منكم الشهر فليصم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 من المقبولين في هذا الشهر الكريم لا شك أيها الإخوة والأخوات أن السعي لقضاء ديون المديونين والوقوف مع المحتاجين وتفريج كروباتهم قدر المستطاع هو قربه يتقرب العبد المحسن بها إلى الله جل وعلا وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال أحب الأعمال إلى الله تعالى ثلاثة أن تدخل على قلب أخيك سرورة أو تطعمه خبزة أو تقضي عنه دينا أو تقضي عنه دينا وفي الوقت نفسه حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدين والدين بلا شك هو هم يلحق العبد في الليل وذل يلحقه في النهار بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه قدم بين يديه جنازة ليصلي عليها فأول ما وقف عليه الصلاة والسلام ونظر إلى الرجل ملفوفا في كفنة التفت إلى بعض من عنده وسألهم قال هل عليه دين؟ هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله عليه ديناران فإذا به عليه الصلاة والسلام يتراجع عن الصلاة عليه ويقول صلوا على صاحبكم وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم يرسل رسالة إلى الجميع لا تتساهر بي الموت قد يفجأكم وفي رقابكم وذممكم دين وأموال للآخرين قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله الديناران عليه الدين الذي عليه انتقل من ذمته إلى ذمة الديناران عليه فقال عليه صلى الله حق الغريم والوفاء قال نعم يا رسول الله فصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ثم من حرصه عليه الصلاة والسلام على سداد هذا الدين لقي أبا قتادة في الليل فسأله عليه الصلاة والسلام قال ما فعلت الديناران ها سددت أم لا فأخبر أبو قتادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يسدد بعد الرجل مات قريبا فسكت عليه الصلاة والسلام عنه فلما كان من الغدي سأله النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى قال يا أبا قتاد ما فعلت الديناران قال قد قضيتهما يا رسول الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام حين بردت عليه قبره أو قال مرقده فهذا يدل أيها الفاضل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد على أن الإنسان لا بد أن يسعى لسداد دين نفسه وكذلك إذا لحق الإنسان دين يعني دين من جراء مثلا عمله في تجارة موفق فيها أو علاج أو دراسة أو نحوه فسعى من سعى لأجل أن يسدد ذلك عنه بلا شك أنه مأجور إن شاء الله تعالى على هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم من يقوم بالتسديد عن المديونين ومن يدعو التجار إلى مثل ذلك وأن يفك الله تعالى عنه كربة فإن من فرج كربة من كرب الدنيا عن اخي فرج الله تعالى عنه كربتا من كرب يوم القيامه الله لا يحرم كل من يقوم من ذلك بالأجل اجر والثواب عنده جل وعلا ام عبد الله السلام عليكم يا عليكم يا سلام. السلام ورحمه الله وبركاته مبارك عليك وعلينا الشهر الفضيل الله يبارك لنا واياكم يا ام عبد الله الله يجازيك يا شيخ انا عندي سؤال بل انا في ضيق واعاني نعم. فأريد الله يجازيك أن تجيبني بما يطفئ ما في نار صدري نعم فيشيخ أنا موظفة وزوجي موظفة وبيت ومنذ أن ساكننا هذا البيت بدأت المصائب تتوالغ من مشكل إلى مشكل أكبر من مشكل إلى مشكل أكبر آخرها كان موتي زوجي وهو في سن تقريبا شابع فقبل أن يموت رأى في منامه أن هناك له زوجة في هذا البيت أكرمكم الله عاهرة وتطرده من البيت المهم يا شيخنا الفاضل فأنا أعاني هل أبقى في هذا البيت أذهب منه هل هناك مشكله لك علاقة بما يصيبنا بهذا البيت أم هي مجرد صدفة وهي قدر الله كم مضى لكم في هذا البيت يا أم عبدالله عشر سنوات ولكن آه. كلها أكثر ومصائب طيب لو غيرتم هذا البيت أنا أقترح أن تغيروه مدام أنه كما ذكرت أن المصائب بدأت معه فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الشؤمة يعني يكون في ثلاث وذكر صلى الله عليه وسلم منها البيت يعني ان الإنسان قد يصاب بيعني بي بي عين ونظرة أو, أو ضرر بسبب سكنه فيه فأنا أرى يعني ان تبيعي هذا البيت وتشتري بيتاً آخر وتسكن فيه وأسأل الله جل وعلا أن يفرج عنكم وأن يسعي لكم شكرا لك شكرا بارك لك. الله فيكم مرحباً بكم حنان تفضلي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ مرحباً حنان الله يحيييك أقول لك أنا سويت عمره وديحن حابة أسوي عمره مرة ثانية لي أنا نفسي بس مع أختي وجوزها هل يجوز؟ ما معك محرم؟ أنت بتذهبون بالسيارة؟ نعم، عندي أخنا، عندي أخي متواصلين وعندي أخنا المقعد يعني بتذهبون بالسيارة؟ أي معهم المسافة كم تقريبا بعيدة؟ أب جدة أنا وهم في مكة آه ما عليكم بس مدام جدة ومكة ما عليكم بس أب غرق مكة شيخ لكم سمح خلاص يعطونك يا إخواني الله يعطيك العالم بارك الله فيكم أم محمد أبو محمد ابو محمد نعم السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله يشهرك يا رخ شيخك الله يحفظك أبو محمد آمين يا ربنا يعطيك العاقين إن شاء الله الله يتزيك خير الشيخ خاصي مع مشكلة أنا ذوقت تقريبا من قبل 18 سنة نعم وكان عمري أيضا في سن المرهقة 18-19 سنة أي فالحدث اول شهر في اول سنه من رمضان ان وقعت زوجتي تقعد ثلاث ايام م. في رمضان نعم كنت لم عرفت ان هذه لها كثر صار بهذا العناء كنت أعرف فقط اثناء دراستي ان هي مفطره فقط امم لكن لم اكن حينها مثلا صيام شهرين او اعتقر طب او اطعام 60 مسكين بهذا الجانب لم اكن عارفه فانا حتى الآن لا أعطي أي شيء الذي أفعله يلزمك يا أبو محمد أنك ما دام أنك كنت تعلم أنها أمر محرم وأنها مفسدة للصوم وأنها لا تجوز للصائم في نهار رمضان يلزمك الكفارة لكن لو قلت لي أنك جاهل وتظن أن الأكل والشرب فقط هو المفطر وأنك لا تعلم وكذا ممكن يعني يُعذر بالجهل لكن ما دام تدري أنها لا تجوز فبصرف النظر هل تعلم عن وجود الكفارة أم لا لأن النبي عليه السلام جاء إليه رجل قد جاء مع امرأته في نهاي رمضان قال يا رسول الله هلكته قال لو ما أهلك قال وقعت عمرأتي وأنا صعم فالرجل لو كان يدري أن عليه كفارة أصلا كان مباشرة قال يا رسول الله أنا عليه أتقرقبه فساعدني لكن جاء يسأل النبي عليه السلام يقول أنا وقعت في خطأ إيش الحل ومع ذلك ألزبني عليه السلام بالكفارة فما دام أنك تعلم مكتب. نعم إيشيخ خذكك كفارة الآن يعني هلا مسكين او 180 مسكينا لا لا ما دام ان الوطأ وقع في رمضان واحد ثلاث مرات نعم في لا يلزمك الا كفاره واحده وليست اطعام يجب عليك عد قضاء اذا لم تستطع صيام شهرين متتابعين اذا لم تستطع صوي. الصيام تطعم لكن يبدو لي انك تستطيع الصوم لا هو فقط انه مو حكيت الصيام لكن انا مرتبط بعمل يعني شاقه في في الدعاء في كذا من هذا الجانب ممكن في في في الشتاء يكون الوقت قصيرا والصوم يعني ان شاء الله تعالى أسهل عليك ان شاء الله تعالى بارك الله فيك بارك الله فيك ايضا الزوجه عفوا ترتب عليها نفس اذا كانت الزوجة اذا كانت الزوجه عالمه بأنه محرم وانه مفسد للصوم فيترتب عليها الشيء نفسه نعم لا هي لم تعلم شيء من ذلك لان كانت ايضا هي في استنى الطفل تقريبا 13 سنه اه إذا كانت جاهله ولا تدري عن شيء ولا ليس ليس عليها لا تقضي فقط شكرا. هذا اليوم احتياطا شكرا بارك الله فيكم مرحبا بكم ام محمد تفضل فط... السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كلامك بخير يا شيخ وانتم شير. بخير الله يحفظك الله يسفك خير ان شاء الله الله يجزيكم خير اي شيخه انا خاص جدا موضوع زواج وطلاق وخاطري اخذ رقمك اكلمك على انفراد او اني الشباب يعطونك ان الله وصلهم بس الله يخليك خلاص شباب اعطوا هالرقم يا شباب زات الله خير هديل تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شلونك يا شيخ مرحبا هديل حياكم الله حياك الله شيخنا عندي ثلاثه وياك تفضلي اول سؤال شيخ الحلفيد الوالد ووالدتي تحلف يعني يمينات تحلف نعم يعني شغلات على شغلات ويعني شغله تريد هي تسويها نريد احنا ناخذها من عندها او احنا نسويها هي تيجي تاخذها من عندنا تحلف يمين انا هذا الشيء تحلف يمين يعني, يعني جايز يعني, يعني مثلا هي بتطبخ فتقول ان يما انا ساطبخ بدلك فتقول والله ما يطبخ الا انا مثلا تحلس <في> يمين حرام لا أفوت في المطبخ لا أفوت في المطبخ إلا أنا <مم> عموما إذا كانت اليمين هي لا تقصد بها اليمين المنعقدة وهو في الغالب تقصد إكرامكم عدم إتعابكم مثلا أن ما تبغى التعبكم فهذه لا يلزمها فيها كفارة أهل العلم ذكر شيخنا <مم> الشيخ بن عثيم الرحمة الله ويجمع ذكروا بأن اليمين التي يقصد بها الإكرام مثل اللي هو الإنسان يقول والله أنت تشرب من قهوتي والله أنت تعشي عندي ونحوه قال الذي يقصد بها الإكرام أو ما شابه ذلك هذه لا, لا, لا يلزمه فيها الكفارة لأنها تدخل في يمين اللغو إن شاء الله وشيخنا السؤال الثاني نعم. قراءة القرآن وهي مفرعة يعني مفرعة ومفرعة و... متمددة على قنفه وتقرأ قرآن يعني هذا ما عليها بس يعني هي خرمة للقرآن أي نعم. لا يعني تقرأ القرآن وهي غير مغطية لشعرها أي. أي ما عليها بس المرأة لا يجب عليها الحجاب عند قراءة القرآن الحجاب إنما أي. يكون للصلاة وما شابه لكن قراءة القرآن لا يجب المرأة أن تغطي شعرها لأجله بارك بارك الله فيكم ناصر تفضل أنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وافي الله يعافيك ناصر الله رحكي معكم فلسطين مرحبا بكم حياكم الله الله حياك أنا مريض بمرض الرضو فبقى بخاخ للأزمة اللي عندي أريد أسعد هل بخاخ بري لا, لا يفطري ناصر وصلا الله وإن يشفيك ويعافيك وبلغ سلامي لأهلنا في فلسطين الله يسلمك أنا نوعين بخاخ عندي بخاخ الفينتولين والكورتزون مثل البودرة ومثل كلاه كلاهما لا يفطر حتى ما يبقى في طرف الحلق منه هذا يعفى عنه كما لو يبقى من اثر الوضوء والمضمضه كذا لانه لا يدخل الى الجوف لا يصري الجوف يتحلل غالبا في الحنجره والبلعوم بارك الناسيك. الله فيك ممكن رقمك يعني انا قلت موضوع, موضوع موضوع موضوع أبشر, ابشر يا ناصر ابشر الشباب يعطونك ا سيف تفضلي يا سيف السلام عليكم الله وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم على القناة من على القناة الله يجزيكم خير يا مسيح عندي سؤالين خلالين. بعض الان في المساجد يقولون استووا استقيموا فإن الله لا ينظر في الأعوج بس أبعث صحة الحديث لا ليس, ليس حديثا صحيحا إن الله لا ينظر للصف في هذا حديث ضعيف ليس صحيحا السؤال الثاني القراءة مع الإمام إذا انا قرأت سري عساسي أكون مركزا مع الإمام لأنه لو ما, ما قريت معه يمكن أسرح فهل يتلسل قراءة مع الإمام بدون صوت؟ ترددين مع في داخل نفسك يعني تقرأين ما في هي دا. باس إذا كان من غير صوت ولا حركة شفتين حتى بدون حركة شفتين؟ حتى بدون حركة الشفتين تتابعينه في داخل قلبك لا بأس عليك آخر سؤال الزكاة على ملبوس؟ أي لا زكاة فيه جمهور العلماء ان الذهب الملبوس لا يزكى شكرا الله خير. بارك الله فيكم الله. سارة فضلي. السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي شيخنا انا عندي سؤالين وبغيت اكفك راحتك. خلاص ابشري اعطيني سؤال انا لي اخ ما اكلمه تقريبا من 5 او 4 سنوات. نعم. والسبب منه هو انسان عصبي وما يستحملني ويشكريني. ف كل في كل عيد أنا أروح أسلم عليه وأنا اللي أبدأ بالسلام وأحاول إني أكلمه بس هو ما يحاول فهل أنا صيامي مقبول ولا لا؟ أبد صومك مقبول والله يجزيك خير النبي عليه الصلاة والسلام يقول وخيرهما الذي يبدأوا بالسلام فأنت كونك سعره أنت اللي تبدأين بالسلام وتسلمين عليه في الاعياد بس حتى لما ارجع من السفر او شيء هو اللي يجي يسلم علي بس ما ما يسلم هو أكبر, اكبر منك ولا اصغر اكبر مني يعني لا ما دام منك المفروض انت تسلمين عليه اذا جيتي لكن المقصود انك انت الله يجزيك خير ابداي بالسلام ارسلي له رسائل في الجوال تهاني في بعض الأمور ارسلي هدايا لعيلته وهذا ان شاء الله من صلات الرحم التي تؤجرين عليها ولا ولا زوجته بس هو يعني ما ما يكلمني اي انا اقصد انت علاقتك بعياله وزوجته جيده ايه زين انت لما تهديني لاولاده شيئا هم سياتون الى ابيهم ويقول يا بابا هذا عمتي جاءت به الي فيعني في يعتبر نوع من الـ الـ الوصل فيما يتعلق به وانت ان شاء الله ماجوره واذا كان هناك سبب معين لهذه المشكلة حاولي تحلينها يعني اما تعتذرين من الخطا المعين او يعني تحلين, تحلين أصل المشكلة حتى يعني تعود علاقتك مع علاقة حسنة. ياسمين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا كنت متصل اليومين أسأل عن موضوع الطلاق لقبل الدخول وبعد الخلوة. يا شيخ سؤال كان عندي سؤال قلت طلاق شرعي تقدم ل... تقدم لخدمه في شاب وحابب يعقد علي عقد شرعي فهذه جزء عقد شرعي قبل ما تكمل اجراءات المحكمه لانه انا لسه ما طلقت مدني لا انت انت عليكي عده انت التي طلقتك بعد الخلوة هي يا شيخ بس كلمه العده تمت ثلاثه اشهر و10 ايام ثلاثه اشهر نعم. ثلاثه قرون نعم اه, آه. بس المحكمه لنا يعني تدارس اجراءات المحكمه بتتعطل فهذه هي جثة ملاقة شرعية عموما ما أسأل. دام خرجت من العدة وتم الطلاق وهناك شهود على هذا الطلاق ف... لا في شهود طلقني بالهاتف ليش ليتم شهود يعني بس كيف تثبتين للناس أنه طلقك ليس ليس شرطا لوقوع الطلاق أن يكون هناك شهود الإشهاد يكون للرجعة لكن لا بد ما دام أنه ليس عندك أوراق محكمة تثبت أنك أنه طلقك أنت عندك عقد شرع عندك أوراق عقد لكن ما عندك أوراق طلق إنما طلقك بالهاتف فليس عندك أحد يشهد أنه طلقك وليس عندك ورقة تثبت أنه طلقك فكيف تعقدين على على رجل افرضي أن زوجك ادعى وقال يا جماعة هذا عقد الزواج أثبتوا أني طلقتها فقلت أنت انك طلقتني عبر الهاتف فقالنا لم أطلقي أنا انما فقط غضبت وزعلت ولم أطلقي أنت تفترين عليك فكيف نحل المشكلة وقد عقد عليك رجل جديد فأنا أرى حقيقة أنه لا, لا يعقد عليك إلا إما أن يطلقك وهناك من يشهد أو هو يكتب ورقة حتى تجهز ورقة المحكمة أو تنتظريني أختي ورقة المحكمة عسى الله أن يدلنا ويدلكم على الخير هذا فاصل قصير وعود إليكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول فضلة الشيخ إذا كان الإنسان يصلي التراويح واضطر لقطع صلاته بسبب خروج الرعاف هل يجوز نعم يجوز إذا الإنسان خرج منه رعاف من أنفه أثناء الصلاة قطع صلاته لأجلي أما إذا كان شيئا يسيرا أمسكه بمنديل ونحوه أما إذا كان كثيرا فيقطع صلاته ويغسله وإن توضأ فهو أفضل إلا لا ينقض الوضوء لكن إن توضأ خروج من خلاف الفقهة في ذلك فهو أفضل نعم السعيد تفضل السلام عليكم وعتذر طولنا عليك صار لك خمس دقائق تنتظر وعليكم السلام آه. ورحمة الله السلام عليكم يا شيخ مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه. الله يبارسي أحبك في الله يا شيخ الله يجزيك أحبك الله الذي أحتني فيه بارك الله وفيك سعيد الله يجزيك سؤال بالله يا شيخ فضل آه. بالنسبة للانتخابات التي فعلت حديث عندنا في ليبيا من, من, من حرم شيء هذا وقال, وقال للرسول لم, لم يفعلها ومنهم من جاء حتى الكفر قال يعني الأغلبية لكفر يعني ومن تطع ومن تطع كعا سبيل الله من كففها يعني والرسول لم يعنالها هذه جوز ولم يجوز عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في, في احتضاره قبل موته أوصى أن تكون الخلافة في ستة من الصحابة أن يختار من بينهم وكان هناك يعني سؤال للصحابه عبد الرحمن بن كان يدور ويسال الناس ما رايكم من تنتخبون من تريدون من هؤلاء كذلك الصحابه في بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفه بني ساعده ويعني اتفقوا على أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الخليفه فمن ناحية المبدأ من ناحيه المبدا اذا الناس اختاروا من هو مناسب لهم لاجل ان يعني يحكمهم و كانوا واثقين في باذن الله بتزكيه اهل العلم له والعارفين والعارفون زكوه ايضا فلا باس عليهم في ذلك ان شاء الله بارك الله فيك سؤال يا شيخ في شخص حلف حلف على جوسته حلف, حلف على جوسته مثلا ما تخرجي مع تهمت ما تخرج مثلا وانت انت عاريه ظهر نعم وانيخ اذا خرج, خرج بها مثلا أول حاجة كفارة ثاني حاجة إذا خرج بها شخص ثاني أخوها مثلاً أو أبوها هو حلف عليها لأجل ماذا؟ لأجل سبب معين آه آه طيب لأجل, و... ف... طيب لأجل سبب معين هذا السبب آه. موجود الآن أم أنه زال انتهى؟ والله هو مثلاً وعدته بال... بالإزالة مثلاً وعدته إيش؟ بالإزالة بالإزالة بالإزالة, بالإزالة الشيء بإزالته بالإزالة على الشيء أيها خلاص تزيله ويخرج بها إذا زال السبب إذا انتهى السبب الذي هو أقسم لأجله خلاص ينتهي عن حلفه الأول وليس عليه كفارة ويخرج بها بارك الله فيك أم عبد الله أيضا نعتذر أم عبد الله صار لك وقت تنتظرين آسف تفضلي أم عبد الله معنا أم مع عبد الله ولا راحت نورة تفضلي نورة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شحال ابغيت تسال هل المعجون حرام في النهار يجوز يجوز نعم لكن اغسلي فمك جيدا بعدها حتى لا يبقى اثره في الفم ولا شحال الكحل جائز للعين أيضا في الصيام يا شيخ بغيت رقمك خاص خلاص نوره يعطونك الشباب ان شاء الله الان من خالد تفضل يا خالد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا يا خالد حياك الله يا مرحبا بك بركت على شباب الكريم ان شاء الله الله يبارك لنا و اياك يا خالد الله, الله, الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله, الله وصيام الايام ان شاء الله امين امين الله فضيله الشيخ عندي اسئله يعني طالحه اطول بس سؤالين يعني اي اريد اعرف الفرق بين الفضيله والوسيله يعني في دعاء الفرق بين الفضيله والوسيله وكذلك تابعت لك محاضره عن الاسراء والمعراج من فتره لما مثل برسول الله عليه الصلاه والسلام فعندما صلى بالانبياء يعني هل الصلاه الصلاه يعني نوع الصلاه قبل الصلاه المفروضه في السماوات العلى يعني جميل اما ب... آه... نعم هذا نعم هذا اللي فعله والاخيره دكت... دكتور آه... وأحبك في الله حبك. الله يجزاك. وأتمنى أن يقل إن شاء الله في جنات النعيم بإذن الله آمين. سبحانه وتعالى. آمين. آمين وفيد خالد. رأبك الله يا دكتور. أبشر. يعني. أبشر. أبشر يا خالد. أما بنسبة للوسيلة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبده من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو. فهو عليه الصلاة والسلام بين هذه الوسيلة منزلة عالية في الجنة. أما الفضيلة. فهو أن يكون عليه الصلاة والسلام سيد ولدي آدم يوم القيامة كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه أما الصلاة عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في رحلة الإسرائي والمعراج فإن الصلاة فرضت في تلك الرحلة ومع ذلك صلى عليه الصلاة والسلام به الصلاة كانت معروفة قبل أن تفرض في السماء بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل لكن كان يصليها لا على سبيل الفريضة كان يصليها على سبيل الاستحباب كذلك الصحابة الذين كانوا يصلونها كانوا يصلونها على سبيل الاستحباب فلما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وصلى به ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء فرض الله تعالى عليه عند ذلك الصلوات الخمس المفروضات فلكن الصلاة كانت موجودة قبل ذلك وصلونا سننا نوافل استحباب لكنها فرضت وأصبحت الصلوات بهذا الترتيب في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بارك الله فيك أمت الله تفضلي السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله بارك عليك الشعر يا شيخ الله يحفظكم بارك الله فيكم أمت الله هذا عندي سؤالين و... إن شاء الله هناك الجوال عندي... عندي مرض لفا وعندي هذا المرض يسبب لي إفرازات دم كل من صلي فجر كما نقول أتصح وأصلي فجر نر... نعم شوية النوض نحس بالدم في فمي هذا مفطر ولا لا لا لا يفطر تمضمضي منه ولا باس عليكي اغسلي فمك هنا طوال اليوم ما في اليوم الفيق تقديم وما لا اذا كان اذا كان كثيرا فاخرجي اما اذا كان قليلا ويدخل مع اللعاب تحسين بشيء من طعمه فلا بأس عليكي فيه لما نحسش بالطعم ومخلط مع اللعاب خلاص ليس عليك باس صومك صحيح وعندي سؤال ثاني يا شيخ نعم درت العمره العام الجاي ربي العام فات كيما نقولوا السنه الماضيه ربي اكرمني ودرت العمره ما شاء الله من من يوم من يوم ما درت العمره حتى نحس كي بلي راه نحس في كل واجباتي نحو الله كي نفر لي روحي مانيش خاشعه كي نقرا قرآن كي هذه كلها تخيلات يا أمت الله لا تلتفتي إليها أنت يحرصي على الصلاة وعلى غيرها هذه كلها تخيلات من الشيطان لا بأس عليك إن شاء الله بارك الله فيكم أم فضل. محمد فضل سلام عليك يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله بركاته مرحبا كيف محمد ما الله يبارك إنه وإياك كيف حالك يا شيخ عندي فال الله يخليك نعم أنا في أبوي مريض وعنده مرض يجيرك الله يجوز يعني أن يصوم في رمضان هل يستطيع أن يصوم أم هل يستطيع أو يتعبه الصوم لا والله هو يستطيع بس لجرب المغرب شوي أحيانا يتعبه عموما إذا كان لا يستطيع أن يصوم رمضان او إذا بقي على المغرب ساعة ساعتين ساعتان يتعب يعني خليه يفطر وأطعمه عن كل يوم مسكينا بعد رمضان بعد رمضان تذكر الله يا شيخ دارك الله فيك مرحبا بك محمد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا يا محمد شيخ في الحال يا شيخ الله يحييك بارك الله فيك عندي استفتار بس بخصوص الصيام الست ايه إذا تبعث الجمعة قالوا أن الجمعة يقصم يوم قبلها ولا بعدها أي وهذا الأصل أن لا تصام الجمعة وحدها لكن إذا كان ضاق عليك الوقت مثل إنسان يقول أنا يا جماعة عندي وظيفة وأتعب وليس عندي إلا الجمعة أصومها فصامها لا بأس عليه لكن الأصل أن لا تصام الجمعة وحدها إما أن يصوم يوما قبله أو بعده معه في وفي عندي سؤال ثاني الله يبارك لك بخصوص اللي هي الركعه الرابعه والثالثه والرابعه نقرا سوره الفاتحه ولا نقرا سوره الفاتحة وايه وراها يعني نفس الركعه الاولى والثانيه تقرأ فقط سوره الفاتحه, الفاتحة نعم زين بخصوص السجده يوم ينبت بتركع بعد الرفوع تسجد اي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص اللي هو لا تجد, لا تجد نفس الابن يعني اي يعني ادق ركبي واجلس أدق بيدي اول اهو الحديث فيها يعني قوله عليه الصلاه والسلام اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير فالحديث في كلام طويل لاهل العلم في معناه لكن الراجح انك تبدا بركبتيك ثم تضع يدك عند السجود بارك الله فيك ابو فارس نعم يا ابو فارس السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام مرحبا بك يا ابو فارس نعم انت بخير الله يحييك الله يبارك لنا وياك يا رب الشيخ معلش من بالنسبه انا من مده ثلاث سنوات دخلت في شراكه مع عدد اشخاص في فتره محل تجاري نعم على اساس ان كان شرط الشراكه انه هو منه راس المال هو الفلوس وأنا مني كناً أغراق المحل وترخيط المحل وباقي الإجراءات نعم بما في ذلك إدارة المحل يعني الظاهر الناس لأنها ملك المحل نعم فمن مدى ثلاث سنوات مش عارف أن يجوز على مثلاً البضاعة الموجودة في المحل وراط المال يجوز عليه الذكاء أو لا أعيد السؤال يا أبو فارس قلت لك يا شيخ أنا فتحت محل بالشارقة مع شخص ثاني نعم لأنه راط المال بالكامل أيوه وأنا كان مني مثلا إدارة المحل والإجراءات الرسمية والرخصة المحل جميل ها. وكنت قائمة على المحل إداراتي وتشغيل الموظفين وإلى ذلك نعم فأسأل على الذكاء بالنسبة للرأس المال موجود في المحل هل يجب عليه الذكاء أو لا؟ نعم لابد إذا كانت البضاعة موجودة وقد مر سنة كاملة فتقيمون البضاعة كم؟ أنتم هي بضاعة أم أنه محل مخبز أو مطبعة أو إيش؟ لا هي بقعها بالرأس المال غير ثابت يزيد ونقص لكن أقصد ما, ما هو النشاط الذي تعملون فيه هو ف... ماذا ده. ما أسمعي يا شباب صيدلية صيدلية نعم مدام صيدلية معنى أنها بضائع أنا ظلنت أنه أحيانا بعض الناس سيزكي على الأجهزة في مخبز أو في مطبعة مدام النهي صيدلية معنى أنها بضائع فأنت كلما جاء الوقت في لها من السنة مثلا في واحد رمضان أو واحد الحج أو كذا تنظر كم تساوي البضاعة الموجودة وتخرج زكاتها تمام عندي سؤال ثانية شيخ له سمع انا شيخ متزوج تقريبا من ثلاث سنوات نعم وزوجتي تأخر عليها الحمل ومدث الرسلوات لكن الحمد لله من الله علينا في سنة الأخيرة حملت ووضعت الله. قبر رمضان ثلاثة أطفال توأم ما شاء, الله, ما شاء الله, الله الله يبارك لك يا رب لكن لله الحمد يا شيخ وهذا قضاء من عند الله المولودون توفوا في بعض لا إله إلا الله الثلاثة كلهم, ثلاثة كلهم. أسأل الله أن يجعلهم بعد يوم والثاني الله أن يجعلهم شافعين لك يا رب العالمين إن شاء الله يبارك فيك يا شيخ فبالنسبة لنا الحمد لله ربي من علينا بالصبر ونحمد الله على هذه النعمة لكن عندي زوجتي بمن كانت تنتظر هذا الحمل فلا طويلة فلازلت متأثرة من هذا المروع فهي تستمع إليك الآن وأتمنى منك كلمة أن تهدي منها وتصبرها أسأل الله تعالى أن يجعلهم شافعين لكي النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليه رجل ومعه ولد صبيح الوجه جميل الشكل وكان يحبه. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل هل تحب ولدك قال يا رسول الله أسأل الله أن يحبك كما أحبه من شدة محبة لولده فمات الولد فجاء يوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام منكسراً حزيناً فقال عليه الصلاة والسلام آين الولد مات يَا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أيسُّراني أليسُرُّكًا أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلاójهو امامك قال بلى يا رسول الله!!!! قال فذلك لك و كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن الله إذا قبض ولد العبد قال الله لملائكة قبضتم ولد عبدي فتقول الملائكة نعم فيقول الله قبضتم ثمرة فؤاده فتقول الملائكة نعم فيقول الله فماذا قال عبدي ماذا فعل عبدي فتقول الملائكة حمدك واسترجع قال الحمد لله على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وسموه بيت الحمد فأنا أقول أبشر بالخير أنت وزوجتك وأبشر بالخير يا أختي هذا قضاء قدره الله تعالى وكتبه عنده جل وعلا وقد كتب الله تعالى أعمارهم وهم في بطنك فإن المرأة إذا أكمل في بطن أمه مئة وعشرين يوما نزل إليه ملك ويكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد فأسأل الله تعالى أن يجعل مشافعين لكم وأن يعوضكم رب العالمين خيرا وأن يعوض جميع إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين إحسان تفضل السلام عليكم و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته مرحبا يا إحسان حياك الله أخليك الله يخليك هناك سؤالين السؤال الأول بدي أقول لك أنه نحن هنا في النروجة نشتغل بمطعم أي وهذا المطعم بيعون بي لحم خنزير يعني حلالة اشتغل ب الخنزير ولا حرام أنت تقطع لحم الخنزير وتطبخه نعم نعم لا يجوز يا احسان يعني إذا كان ستا... ستعمل في مثلا ما يتعلق بترتيب الطاولات تمسيح الطاولات غسيل الصحون كذا ما في باس أما انك انت نفسك تصنع في هذا الخنزير فلا يجوز اوه فاطمه جاهز بس مجرد اخليه على على الطباخ ويسوي اكل يعني انت تاخذ اللحم وتضعه في القدر وتحط عليه الملح وتطبخ نفس الشيء يعني, لا تطبخ. لا. يعني أنت تطبخ لا. اللحم الخنزير لكن أسأل الله أن يعوضك خيرا من هذا العمل او اطلب منهم أن تنتقل في نفس المطعم إلى مجال آخر وأسأل الله أن يعوضك خيرا يا رب العالم بالمناسبة يا جماعة ترى الخنزير محرم في كل الأديان الخنزير حتى في نصوص التوراة والإنجيل محرم فهو ليس فقط محرما في الإسلام بل محرم حتى في التوراة والإنجيل فهم لما ياكلونه هو اصلا في ديانتهم محرم عليهم يعني حتى لو كان السائل نصرانيا اقول له ما يجوز حتى في ديانتك الحكم الفقهي في ديانتك في الديانه النصرانية أنه لا يجوز اكل الخنزير اصلا ولا التعاون على يعني تقطيعه او طبخه وما شابه ذلك اسال الله يدلنا ويدلكم على الخير وهذا فاصل قصير واعود اليكم باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الشيخ الرجل الغذب من زوجته في رمضان وهي تبكي ساعات ساعات تطالبه أن يسامحها كيف يحكم عليها إذا كان الإنسان على مثل هذا الحال يعني أن ينبغي أن تحلل الإشكال أصلا بينهم وهي تنظر من الذي أغضبه وتحاول أن تعالجه نعم من حسن تفضل يا حسن السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا حسد يا شيخ <تصفيق> <تصفيق> يا عندي سؤالين نعم يجوز للمرأة تقرأ القرآن بدون الحجاب يجوز لها ذلك نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وعن السجدة تسجد سجدة التلاوة حتى دون أن تغطي شعرها لأن سجدة التلاوة ليس لها حكم الصلاة نعم يا شيخ وعن زكاة الذهب كذا مرة تقول أن إذا لبس الذهب لا يجب على الزكاة إذا كان ملبوساً لا يجب فيه الزكاة هل تقصد يعني يومياً؟ لا لا يجب إذا كان معدل لللبس حتى لو تلبس في السنه مرة في مناسبة أو في عرس أو في العيد أو كذا ما دام أنه معد للبس فليس فيه زكاة أما الذهب الذي تمسكه المرأة لا تلبسه لكن يقال لها ليه؟ لماذا لا تبيعينه فتقول والله أتركه للحاجة إليه أتركه للزمن يمكن يصيبني ظرف وأضطر إلى بيعه في ذلك الحين. فهذا كنس. أما الذهب الذي تلبس المرأة هذا ليس فيه زكاة. بارك الله وفيك يا حسن. أم عبد الحكيم. تفضلي أم عبد الحكيم. السلام عليكم وعليكم السلام. السلام. السلام. ورحمة الله وبركاته. ومارك الشهر. الله يبارك لنا وإياكم. أمزاكم الله خير. تفضلي. عندي سؤال شيخ. عندي جود. عندي زوجي لا يصوم بأن بسبب مرض بأنه يأخذ دواء لبحثات ويقول أنه لا يستطيع في الحقيقة لم يجرب ولو يوم أن يصوم ولكنه يقول لي أنه لا يستطيع الصوم لأنه يخفص بأعراض ولا يستطيع أن يصوم هل يجوز؟ هل ذلك أو طيب هل سأل الطبيب وقال له الطبيب فعلا ان الصوم يتعبك ويضرك؟ في الحقيقة لا يا شيخ لأنهم لأن الأطباء ترانسجون لا, لا لم يسأل عن ذلك ولكن هو يخص ذلك يقول أنه لا يستطيع لأنه لديه بعض الأعراض يستطيع أن يكمل اليوم عموما إذا كان فعلا لا يستطيع ليست المسألة تخيل عنده فقط ورغب في الفطر أو تعب يريد أن يتخلص من تعب الصيام لا إذا كان فعلا لا يستطيع ذلك بسبب المرض ويشعر فعلا بالمرض الشديد والحاجه إلى أخذ الدواء فلا بأس عليه أن يفطر وإذا استطاع أن يقضي بعد رمضان أن يعوض هذه الأيام فيصومها إذا ما استطاع ذلك فيطعم عن كل يوم المسكينه حتى لو في البلد ليس ليس في فرنسا وان السكيع ان نعطي, نعطي هذه الزكاه في بلدينا الاصلي او تجب في بلد لا نعم لا نعم نعم أن تستطيعون ان تدفعوا الزكاه في بلدكم الاصلي نعم الاصلي وسؤال اخر شيخ زكاة الفطر يعني هو لا يشتغل وأنا التي أشتغل يعني أريد أن أسأل هل هو مجبور أن يعطي زكاة الفطر او لا أو, أو أنا التي أعطيها طبعا لا يجب عليك أن تؤديها أنت إلا عن نفسك فقط أنت عندكم أولاد نعم عندي ولدان نعم أنت يجب عليك ما دام قادرة تؤدي زكاة الفطر عن نفسك أنت فقط أما هو فيجب أن يؤديها عن نفسه وعن أولاده وعنك إذا كان قادرة فالنفقة واجبة على الزوج ليست على الزوجة ليست على المرأة فإذا أردت أنت أن تتبرعي بإخراج زكاة الفطر عنك وعنه وعن الأولاد فأنت إن شاء الله لك ثواب وأجر بارك الله فيكم عادل تفضل السلام عليكم يا, وعليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ الله يجزيك خير يا مرحبا يا عادل لو سمحت يا شيخ بس أنا عملت زراعة كب أي أنا عم في والدكتور ما سمح لي بالصيام أي سمحت إذا كان ما تستطيع الصوم أسأل الله تعالى أول شيء أن يشفيك ويعافيك ويتمم أي. عليك بخير يا رب العالم أستطيع الصوم إن شاء الله لكن الطبيب منعك. قالك لا تصوم. أيوة الطبيب طلع. منعني إلي خلال هذه السنة. خلاص. لا تصوم يا عادل. وأسأل الله تعالى إيش فيك. لأن يكون في تأثر على الإنسان من غير ما يشعر بألم. يعني أحيانا الكبد تتأثر من قلة الماء. من غير أن تشعر بألم. تقول ليه طيب أنا أستطيع أصوم. نعم لكن في تأثير على كبدك داخليا. فلا تصم واستعمل الأدوية واستجب لما ذكره لك الطبيب. ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا عملت ف وقالوا لك أنك الآن بخير والحمد لله تستطيع أن تصوم عندها تصوم ما في كفارة عليك ما في كفارة بإذن الله تستطيع تقضي ولو بعد سنة الله بارك الله فيك يا عادل الله يشفيك ويعافيك يا رب نورة تفضلي السلام عليكم يا شيء وعليكم, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن رقبك الله يفليك خلاص الشيء ما يا نورة إن شاء الله شكرا. شكرا. إن الله يحفظك بارك الله فيكم طيب تعطوني أخذ سؤالين ثلاثة بس يقول فضل الشيخ خليتك تبين أهمية العمل التطوع في مجتمعاتنا وهي نعم العمل التطوع بلا شكا لأنه له أجر والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك والله سبحانه وتعالى أمر بالعمل الصالح عموما عمل التطوع مثل توزيع مثلا مياه باردة على العمال الذين يشتغلون في الشمس تسديد الديون عن المدينين الإصلاح بين الناس أعمال تطوعية متعددة الإنسان بإذن الله يحصل منها أجرا يقول لا إله إلا الله نعم يقول الشيء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبين فإن الله حق من تزين له ما معنى المقصود من ذلك أن الإنسان مأمور أن يتزين لصلاتهم كانوا إذا أرادوا التزين يلبسون ثوبين الثوبان المقصودان هو الرداء والإزار كان لباسهم مثل لباس الإحرام فكان بعضهم يصلي بإزاره فقط يستر ما بين سراته إلى ركبته ويصلي صحيح ان صلاته صحيحة وأنه قد ستر العورة لكنه لم يتزين لم يتم زينته في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي فيه ثوبيه فإن الله حق من تزين هذا هو المعنى عطنا كمال نعم نعم يا كمال كمال مرحبا كمال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا كمال كيف يا شيخ صلى الله الحمد لله أنا بخير الحمد لله. أشيخ أولاً أريد دعاء أريد منك الدعاء ليك؟ أبشر بإذن الله. أنا أدعو في آخر الحلقة إن شاء الله لي ولك وليه إخواني. شاء الله على الزواج. أسأل الله أريد, ز... أريد أن أطلب منك سؤال يا شيخ. هل الأنسودين تعال مرض السكري هل هي مفترة أم لا؟ لا. ليست مفترة. ليست مفترة؟ لا. شكراً يا شيخ. بارك الله فيك. فيك. مرحباً يا كمان. حياك الله. بندر تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أندي سواء بسمه جد الشرق <تصفيق> طيب عطر إياه والله يستر يا شيخ أنا دمزمع يا شيخ هل إياه الحرام في الشرق الجنة بإذن الله تعالى انسان يحاسب عن, عن نفسه هو لا يحاسب عن غيره انسان يحاسب عن عمله هو وعن ما قدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يحاسب عن, عن عمل غيره طيب نأخذ تويتر يا شباب طيب يقول يا شيخ ليتك تتكلم عن السعداد ليت القدر سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى غدنا وبعده مع اقتراب العشر بإذن الله صلى الله أن يبلغنا العشر الأواخر من رمضان يقول فضيل الشيخ إذا كان الإنسان متعاون مع غيره على منكر هل يستويان في الإثم طبعا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونه على الإثم والعدوان فما يجوز الإنسان يتعاون مع غيره بل إن علي رضي الله تعالى عنه رفع إليه قضية من اليمن وهي عشرة أشخاص اجتمعوا على قتل رجل فأحدهم أمسك الباب والثاني نظر في الطريق والثالث وأعطاهم السكين والرابع فأمر بقتلهم جميعا به فالمتعاونون على الإثم والعدوان ليست القضية فقط على من قام بالفعل فقط بل كذلك من دل عليها أو دعا عليها أو شجع الناس عليه هذا كله من التعاون على الإثم والعدوان عطني, عط عطني محمد تفضل الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا محمد الله يا الله يخليك والله منج طيب نحبك من في الله ان شاء الله يا الله ان تحفظه يا ربي يا الله يحفظك بس عندي سؤال لو سمحت ايه بالنسبه للزكاه لا سمحت انا كل كل سنه إن شاء الله برمضان بطلع زكاتي نعم بس في الشهر هذا ممكن علي انا علي مصاريف حوالي 9000 ل 10000 درهم مصاريف ايوه هل هاي تحسب بالزكاه ولا اشيها برا بحسبها المال اللي عندي اذا كانت هذه المصاريف انت ما اخرجتها من مالك قبل رمضان. لا لا. يعني مر عليها الحول مع المال وانت هي تامن ملكك عليها وقادر على التصرف فيها نعم لا يلزمك اذا ان تدخلها في الزكاه ما دام مر عليها سنه اها شكرا كثير يا شيخ دعواتك لنا دعواتك ابشر بما يسرك يا محمد ان شاء الله تعالى أم محمد فضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هلا يا شيخ، الشيخ عندي سؤال بسيط بس لو سمحت اني كنت متزوجه من عشر سنوات وتطلقت فمن بعدها جيت اتزوج مره ثانيه ولكن للاسف كان في مشاكل بيني وبين والدي فصرت ما اكلمه من فتره طويله م. فلما جيت على الزواج اني تزوجت من السعودية فبس أبوي ما حضر في الملكه هو حسب ما انا عرفت الا إن الزواج البكر هي ولي امرها يكون موجود بس انا كوني مطلقه ما كان الا لازم فعليا يعني هل زواجك باطل ولا عادي ابوك لماذا ما حضر ما كان موافق لا ابوي اصلا صار له ما يتكلم معاي و... طيب من اللي تولى العقد لك عقدتي لنفسك من غير علمه ايه لأن الشيخ اللي عقد علي قال لي ما عندي انا مشكله يعني إذا كان ابوك موافق وما اللي دخل فيكي وما له مشاكل انت ما يلزمك ولي يا بس بنتي بنتي هل هل أبوكي قال لك انا موافق يا بنتي تزوجي أقول خل... دائما كلمة لجي طاري الزواجي انا تقولي أنا ما يشغل فيه وانت ما بنتي وأنا ما طيب. عارف أم بنتي خلي رقمك الآن عند الشباب وأنا حاول أحل هذا الموضوع بإذن الله معك حاول نبحث عن مخرج شرعي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وياكم وأن يجعلنا وإياكم باركين سأبقى ساعة في الستوديو لاستقبال أسيدتكم أيضا الشباب طلعوا للأرقام بالله الناس ينقلونها أنقل من كان عنده سؤال ينقل الرقم الآن فسأبقى ساعة كاملة أجيب على الأسئلة أنقلوا الأرقام من أراد يتصل سأبقى ساعة كاملة بإذن الله تعالى أسأل الله أن ينفعنا وإياكم يوفقنا وإياكم صلى الله على وسلم نبينا محمد